يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْنُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّ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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا وسلموا سَنُذِيقُهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ بِكُم وَأَ زَلْنا إِلَيكُم نُورًا مُ بينَا أَأَم مََّينَ آمَنوا بِالَّهِ وَعَتَقَمُوا بِه فَتَُودِ خِرُهُم فيِي رَرحمَةٍ مِنْهُ خَضلِ وَيَهذهِم إلَيْهِ تقييم ما